بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمنع تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعقور فذلك يوم عظيم يوم عسير على الكافرين غير يسير ضعني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مبدوه وبنى شودا ومحت له تمهيدا ثم يطمع عن عزيز كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، تأصليه سقم، وما أدراك ما سقم؟ لا تضطِي ولا تدر، لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة.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 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون المجرمين ما سلككم في سقف قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن أطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فضرت من قسورة بل يريد كل ملئ منهم أن يؤتى طحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة